تي كئ اذ ان يدك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا تكلم الناس في المهدي وكهلا واذا علمت الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل واذا خلق من الطين كهيئه الطير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 بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِلَّا سِحْرٌ وإذ أوحيت إلى الحوارين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ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 تقم إ كلُوبنا وَنعَلَمَ أَ قَدِ قدَق تَنا وَنكون عَهاَا منِ الشاهدين